شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغام ميديا. صارت مرهونة بيدك الحنونة عم ينبط قلب الحساس يا ونياد يا نياد تحس اللي لا أحلام يا بنياني يا لو يا بني يا لو ندعيم ونعمل هذا إن شاء الله نعيش